بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلام وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضام فهدان ووجدك عائلا فغنام فأم ملية فلا تقهر وأم سائل فلا تنهر وأم بنيمة ربك فحدث